وإذ أَصْضَنَ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريه وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أي يبدله أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات عابدات سائحتين تجبات وأذكارا يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذل هن النبي أو الذين آمنوا معه يوم لا يخذل هن النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.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 ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأت نوح ومرأت لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل لخلنا رمى الداخلي وَظَرَّدَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةٌ فِرْعَوٌ أَفَقَالَتْ رَبِّي نَلِيهِ ذَكَبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين